موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ي للعلوم الاسلاميه s t h a n o u Thank you.